الباب الثامن والتسعون ومئتان باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. عن النبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه